بسم ا ل ل الرحمن الرحيم ه إ ذ ا ع ة طريق ا ل إ س ل ا م على ش ب ك ة ا ل إ ن ت ر ن ت تقدم لكم الشريط التاسع قال و ص ل ا ة الرجل في جوف الليل صلاة الرجل ف يعني جوف الليل ي أ ن يقوم الليل القيام المستحب وقيام الليل على درجات و أ ع ل ا ه أ ن يكون كقيام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء في اخر سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك فافضله ما كان بعد نصف الليل الى الفجر وبعده من اول ثلث الليل الاخر الى الفجر ثم هكذا مراتب بما يتيسر للعبد فصلاه الرجل في جوف الليل هذه من أ ع ظ م أ ب و ا ب الخير وبها يحصل ا ل م ر ء من النور في قلبه وحسن تعامله مع ربه وخشيته له والتنكب عن دار الدنيا والرغب في ا ل آ خ ر ة ما لا يدخل تحت وصف أ ع ا ن ن ا الله و إ ي ا ك م على ذلك فإنا ص ل ا ة الرجل و ا ل م ر أ ة في جوف الليل هذه يكون معها التدبر ل ل ق ر آ ن وحسن م ن ا ج ا ة الله و ا ل د م ع التي تسبل من خ ش ي ة الله جل وعلا إ ذ يكون المرء في ذلك على يقين من أ ن ه إ ن م ا قام لله جل وعلا وحده فتعظم ا ل ص ل ة ويعظم التعلق ويعظم إ خ ب ا ت القلب ويعظم الرجاء و ت ع ظ م ا ل ر ه ب ة ويعظم الخوف ويؤثر ا ل ق ر آ ن في القلوب ت أ ث ي ر ا عظيما فاصحاب الليل هم أ ه ل التقوى قال جل, قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني في وصف عباده المخبتين المنيبين في س و ر ة الف الامين ا ل س ج د ة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 ل أ ن ا ل أ م ر الذي هو الدين ر أ س ه ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا قطع ا ل ر أ س فلا ح ي ا ة ف إ ذ ا ذهب ا ل إ س ل ا م فلا حياه للمرء في الدين فقال ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وهو الاستسلام ل ل ه جل وعلا بالتوحيد والانقياد له ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و أ ه ل ه قال وعموده ا ل ص ل ا ة العمود هو ما يقوم عليه البنا ء ف إ ذ ا كان ثم أ ش ي ا ء يقوم عليها البنا ء ف إ ن ب ا ل ص ل ا ة يقوم البنا ء لهذا قال وعموده ا ل ص ل ا ة فعمود ا ل أ م ر عمود الدين ا ل ص ل ا ة وقال عموده ل أ ن ا ل ص ل ا ة هي الركن العملي الذي به يحصل ا ل ا ن ت ث ا ل لمقتضيات ا ل إ ي م ا ن ا ل ع م ل ي ة يعني لركن ا ل إ ي م ا ن الذي هو العمل ف ا ل إ ي م ا ن قول واعتقاد وعمل والعمل عموده ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ذهبت ا ل ص ل ا ة فلا قيام لذلك ل ه ذ ا قال عمر رضي الله عنه ولا حظ في م ن ترك ا ل ص ل ا ة وثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ذلك وذروه سنامه الجهاد ذروه سنامه تشبيه ل ل أ م ر بالجمل والجمل أ ع ل ا ه وذروة أ ع ل ا ه ذروه السنام والجمل متحرك و الجهاد ايضا يبعث على الانتشار فهو سبب انتشار ا ل إ س ل ا م وامتداد الدخول في الدين فمثله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني مثل الدين بالراحله الجمل وجعل الجهاد من هذه ا ل ر ا ح ل ة ذ ر و ة ا ل س ن ة ل أ ن ه بارز بين متميز ف ا ل إ س ل ا م تميز من بين ا ل أ د ي ا ن كتميز الجمل ب ذ ر و ة سنامه بالجهاد فالجمل متميز ب ذ ر و ة السنام يعني بالسنام بعامه و ب ذ ر و ة السنام وهذا ا ل إ س ل ا م تميز بالجهاد في سبيل الله والجهاد أ ن و ا ع والمراد به هنا الجهاد بهذا الاعداء وهو كما هو معلوم على مرتبتين و ا ج ب ة و م س ت ح ب ة والواجب أ ي ض ا على قسمين واجب علمي وواجب كفائي كما هو معلوم في مكانه من الفقه قال ثم قال أ ل ا أ خ ب ر ك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله ف أ خ ذ بلسانه وقال كف عليك هذا اللسان هو أ ع ظ م ا ل أ ع ض ا ء جرما ل أ ن ه سهل ا ل ح ر ك ة كثير الخطايا فباللسان يحصل الاعتقاد الزائف باللسان يقول المرء ا ل ك ل م ة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا باللسان تحصل العداوات وقد قال جل وعلا وقل لعبادي ي ق و ل ا ل ت ي هي أ ح س ن ان الشيطان ينزغ بينهم وباللسان يحصل الوقوع في المؤمنين و ا ل إ ي ذ ا ء بغير حق قد قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا و ا ل إ ي ذ ا ء اعظم انواعه ما كان باللسان وقد اوذيت عائشه رضي الله عنها وارضاها باللسان بما بلغ بها المبلغ الذي ل م ت ع وفي ن ق ص ة ا ل ع ف ك باللسان يحصل نشر الخير وباللسان يحصل نشر الشر ف إ ذ ا حاسب المرء نفسه على لسانه حصل له ملاك هذا ا ل أ م ر وهو أ ن ه ملك عليه دينه واما إ ذ ا أ ط ل ق لسانه في كل شيء ف إ ن ه يضر نفسه ضررا بالغا ولا يملك على نفسه دينه وعلى اللسان قد جاءت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة في بيان ش أ ن ه ومر معنا في حديث مضى بعض, بعض ذاته فقال كف عليك هذا يعني أ م ت ك ف ا ل ك ل م ة إ ذ ا لم تعلم أ ن ه ا من الحق الذي تؤجر عليك ف ت ر ك ه ا ل أ ن ه ا عليك وليست لك قال قلت يا نبي الله وانا لمعاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك امك لانه لا يتوقع من معاذ وهو العالم بالحلال والحرام الفقيه ان يسال هذا السؤال فقال سكلتك امك يعني استغراب من هذا السؤال الذي لا يتوقع من معاذ ان يساله فقال وهل يكب, الناس، أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم يستنكث كثير من الناس يعني من المسلمين ان يعمل عملا محرما من الكبائر بجوارحه تجد انه يستنكث ان ياكل الربا ويستنكث ان يشرب الخمر يستنكف ان ل ز ي س ت ن أن ك ي أ ت ي ك ب ي ر ة السشد يستنكف أ ن ي أ ت ي ك ب ي ر ة قذف المحصنات الغافلات يستنكف أ ن ي أ ت ي كذا وكذا من الكبائر ولكنه في كبائر اللسان يقع فيها بلا م ب ا ل ا ة فيقع في ا ل ن م ي م ة من دون أ ن يشعر فينقل كلاما ويقع به يفرق بين المرء وبين أ خ ي ه يقول فلان ما سمعته يقول فيك كذا وكذا وهذه نميمه أ ن تنقل كلاما يوقع ا ل ض غ ي ن ة والشر في نفس مسلم على أ خ ي ه المسلم وهي ك ب ي ر ة من الكبائر وهي ا ل ح ا ل ق ة ويغتاب و ا ل غ ي ب ة م ح ر م ة وهي عند كثير من أ ه ل العلم ك ب ي ر ة وما دارها على اللسان وقد قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب أ ح د ك م أ ن ي أ ك ل لحم اخيه ميتا ف ت ر ه ت م و ه قال طائفه من أ ه ل العلم لما شبه ا ل غ ي ب ة ب أ ك ل لحم الميت دل على أ ن ه ا من الكبائر ل أ ن المشبه به ك ب ي ر ة ف ي أ خ ذ المشبه حكم المشبه به فدل على أ ن ه ا من الكبائر وهكذا في أ ص ن ا ف شتى فما وجدت العداوات والبغضاء إ ل ا باللسان وما تفرقت ا ل أ م ة إ ل ا باللسان قبل ا ل أ ع م ا ل فاللسان هو مدار ا ل أ م ر ولهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا أ خ ب ر ك بملاك ذلك كله يعني بملاك ر أ س ا ل أ م ر وعموده و ذ ر و ا ل س ن ا م ت قال بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا فهذه و ص ي ة ع ظ ي م ة وسبب التعذيب تعذيب كثيرين في النار انهم لم يكفوا السنتهم عما لا يحل لهم فلهذا علينا أ ن نحذر اللسان أ ع ظ م الحذر فنوصي بهذه ا ل و ص ي ة التي أ و ص ى بها المصطفى عليه الصلاه والسلام بقوله كف عليك هذا ف و ص ي نفسي و إ ي ا ك م ب أ ن كف أ ل س ن ت ن ا إ ل ا عن شيء علمنا حسنا ف إ ذ ا خاطبنا إ خ و ا ن ن ا فلنخاطبهم بالتي هي أ ح س ن وقل لعبادي ي ق و ل ا ل ت ي هي أ ح س ن أ ح س ن ما تجد من اللفظ قله لوالدك لوالدتك لاخوانك ل أ خ و ا ت ك لاهلك ل أ خ و ا ن ك المؤمنين ل أ ن ه بهذا تبعد مدخل الشيطان في التفريق ما بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وما حصل ما حصل في تاريخ ا ل إ س ل ا م وفي زمننا هذا من أ م و ر م ن ك ر ة إ ل ا بسبب إ ط ل ا ق اللسان فيما لا يعلم انه من الحق وكل يتكلم بما شاء فحصل ما لم يحمد ن س أ ل الله جل وعلا اي الزمن و إ ي ا ك م ما فيه صلاحنا في قلوبنا و أ ل س ن ت ن ا وجوارحنا وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها وسكت عن أ ش ي ا ء لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدار ق ط ن ي وحديث حسن رواه الدار قطني وغيره ا ا ل ح د ي أيضا ث م ن ا ا ل أ ح د ي ث ا ل أ ص و ل ل ا ع ظ ي م ة عن أبي فعلبة الخشني أبي ج ر ث وجرثوم و م بن ناشر وجرثوم الجرثوم و ج ر ث و م ة معناها ا ل أ ص ل الذي يرجع إ ل ي ه هذه بالمناسبة فجرثوم ك ل م ة يعني اسم له دلالته ا ل ق و ي ة في ا ل ل غ ة يعني هو أ ص ل لغيره و ا ل ج ر ث و م ة هي ا ل أ ص ل وليست هي ك ل م ة ذ م و إ ن م ا هي في ا ل ل غ ة ما يدل على أ ن ه أ ص ل لغيره قال جرثوم بن ع ا ش ر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى فرض فرائض ة فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها الحديث قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله تعالى فرض فرائض ة فلا تضيعوها يعنى هنا بالفرائض ما جاء إ ي ج ا ب ه في ا ل ق ر آ ن قال إ ن الله فرض فرائض ة فلا تضيعوها. فرض ل ا تضيعوها ف يعني أ و ج ب واجبات فلا تضيعوها ومن المعلوم أ ن ك ل م ة فرض في ا ل ق ر آ ن ق ل ي ل ة والفرض قليل في الكتاب و ا ل س ن ة ولهذا ما دل ا ل ق ر آ ن على وجوبه فهو فرض فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا إ ن الله فرض فرائض فلا تضيعوها يعني ما أ و ج ب ه الله جل وعلا في ا ل ق ر آ ن فما ثبت في ا ل ق ر آ ن وجوبه فيسمى فرض بهذا الحديث ولهذا ذهب ج م ا ع ة من أ ه ل العلم منهم ا ل إ م ا م أ ح م د على أ ن الفرض أ ع ظ م من الواجب من ج ه ة أ ن ما أ و ج ب الله جل وعلا يقال له فرض وما دلت ا ل س ن ة على وجوبه يقال له واجب إ ل ا إ ذ ا أ ت ى ب ص ي غ ة الفرض ففرق أ ح م د و ج م ا ع ة من أ ه ل العلم بين الفرض والواجب من ج ه ة الدليل لا من ج ه ة ا ل م ر ت ب ة فهما من حيث الحكم التكليفي واحد حكمهما الوجوه الفرض واجب والواجب فرض لكن ما كان من ج ه ة الدليل من ا ل ق ر آ ن سمي فرضا وما كان من ج ه ة الدليل من ا ل س ن ة سمي واجبا وقال بعض أ ه ل العلم إ ن الفرض أ ر ف ع د ر ج ة من الواجب وهو المعروف من مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله ف إ ن الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي فحصل عنده أ ن ه فرق بين الفرض والواجب من ج ه ة الدليل عليه ومن ج ه ة مرتبته فالفرض عنده أرفع من ا ل والقول ج ب و ا ا ل أ و ل لا الفرض والواجب من حيث ا ل م ر ت ب ة واحد لكن من حيث الثبوت مختلف وقال ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم وهو قول الجمهور إ ن الفرض والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث ا ل م ر ت ب ة فيقال الصلوات الخمس ويقال هي و ا ج ب ة ويقال صوم رمضان واجب ويقال فرض ويقال الحج واجب وفرض ويقال بر الوالدين واجب وفرض وهكذا على هذا القول الثالث وهو القول المعروف المشهور ل أ ن الفرائض والواجبات معناهما واحد فالفرض معناه الواجب ولهذا نقول إ ن قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها يعني ما أ و ج ب ه الله جل وعلا في القران فلا نضيع فنهى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن تضييعه وما أ م ر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من حيث اللزوم و ا ل إ ل ز ا م بعدم تضيعه بدليل خارج عن هذا الدليل وهو بدليل قول الله جل وعلا وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبقوله جل وعلا و ع ط ي ع و ا الله والرسول لعلكم ترحمون و ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة في هذا الباب وبقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا و إ ن ي أ و ت ي ت الكتاب ومثله معه إ ل ى أ ن قال أ ل ا و إ ن م ا ح ر م رسول س و الله صلى الله عليه ل مثل م ما حرم الله الحديث المعروف حديث تحريم الحمر في خيبر الى اخره المقصود أ ن قوله فلا تضيعوها يعني امتثلوا و أ د و ا هذه الفرائض ولا تضيعوها بعدم الامتثال ف إ ن الله ما فرضها إ ل ا لتمتثل وهذا يدل على أ ن من ضيع أ ث م ل أ ن ه نهى عن التضييع وهذا داخل ضمن ا ل ق ا ع د ة أ ن ترك الواجب محرم قال وحد حدودا فلا تعتدوها هذا اللفظ حد حدودا فلا تعتدوها يدخل فيه البحث من جهات ك ث ي ر ة لكن أ ل خ ص لك ذلك بتقرير ق ا ع د ة ع ا م ة في فهم نصوص الكتاب و ا ل س ن ة التي جاء فيها لفظ, لفظ الحد والحدود وهي أ ن ه ا جاءت على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع من الاستعمال ا ل أ و ل أ ن يؤتى بلفظ الحدود بي اطلاق يعني بلا أ م ر أ و نهي بعدها كقوله تعالى في س و ر ة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله أ و ت أ ت ي ويكون بعدها النهي عن الاعتداء كقوله جل وعلا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وكقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها والثالث أ ن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن ا ل م ق ا ر ب ة فلا تقربوها في ايه ا ل ب ق ر ة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف تلك حدود الله فلا تقربوها فهذه ث ل ا ث ة أ ن و ا ع في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة أ ت ى الحج أ ي ض ا ويراد به العقوبات ا ل م ق د ر ة أ و يراد به الذنوب التي عليها عقوبات يعني المحرمات التي يجب في حق من اقتحمها أ ن يعاقب إ ذ ا تقرر ذلك فنرجع إ ل ى تاصيل هذا في أ ن الحدود لفظ استعمل في الكتاب و ا ل س ن ة واستعمل في كلام ا ل ف ق ه ا وكلام الثالث في التقسيم إ ل ى ا ل أ ن و ا ع هذا إ ن م ا هو لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة و أ م ا التعبير بالحدود في كتب أ ه ل العلم و أ ه ل الفقه فهذا استعمالنا ا ل ل ا ح ي ليس هو استعمال الحدود في نصوص الكتاب و ا ل س ن ة إ ذ ا تبين هذا ف النوع ا ل أ و ل اكمل لكم ث ل ا ث ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل كقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله أ و كقوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله وكقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ف إ ذ ا ذكر الحدود بلا ك ل م ة بعدها يعني ن ه ي عن الاعتداء أ و ذكر بعدها النهي عن الاعتداء ف إ ن المراد بالحدود هنا الفرائض يعني ما اذن به الفرائض أ و ما اذن به فما اذن به فرضا كان أ و مستحبا أ و مباحا فالحدود هنا يراد بها هذه ا ل أ ش ي ا ء ولهذا جاء بعدها فلا تعتدوها فالذي يخرج من د ا ئ ر ة الماذون به إ ل ى خارج عن ا ل م أ ذ و ن به فقد تعد الحد وقد خرج عنه وهذا الحد هو حد ا ل م أ ذ و ن به فهذا نوع تلك حدود الله جاءت بعد بيان ما فرض الله جل وعلا في التركات ي يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م ا ل آ ي ه في س و ر ة النساء لما أ ت م ه ا في آ ي ت ي ن قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يعني هذا ما امر الله جل وعلا به وشرعه وهذا معناه ان هذه حدود المامور ولهذا عقبها بالطاعه قال ومن يطع الله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه هذه الحدود هي ما اذن به وامر به هذا هو النوع الاول فالحدود هنا ليست هي المحرمات الحدود هي ما أ ذ ن به يدخل فيها الواجبات والمستحبات والمباحات الحدود بالمعنى الثاني إ ذ ا جعلت للمحرمات فلها ضابطان ا ل أ و ل أ ن يكون بعدها فلا تقربوها و أ ن يكون بعدها أ و معها ذكر ع ق و ب ة وهذا يعني أ ن الحدود هنا هي المحرمات لهذا ناسب أ ن يكون معها النهي عن القربان النهي عن الاقتراب تلك حدود الله فلا تقربوها ي ع ن المحرمات لا تقرب ولا يقترب منها فهذا نوع و ل أ ج ل هذا النوع قيل في العقوبات التي شرعت لمن انتهك تطهيرا لمن انتهك المحرمات قيل لها حدود من قبيل ر ؤ ي ة هذا النوع دون غيره وهذا شائع كثير في ا ل ل غ ة وفي ا ل ش ر ي ع ة ف إ ذ ا العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارب أ و انتهك حدود الله قيل ل ل ع ق و ب ة حد ل أ ن ه دخل في الحد وقيل لها حدود ل أ ن ه اقتحم الحدود و أ م ا النوع الثالث وهو العقوبات التي جاءت في بعض ا ل أ ح ا د ي ث فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه فيقال حد ا ل س ر ق ة حد الخمر إ ل ى آ خ ر ه كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يجلد فوق ع ش ر ة أ س و ا ق إ ل ا في حد من حدود الله في حد من حدود الله يعني إ ل ا في م ع ص ي ة جاءت ا ل ش ر ي ع ة ب ا ل ع ق و ب ة فيها ويدخل في هذا الحدود عند الفقهاء و ا ل ت ع ذ ي ر ا ت عند الفقهاء فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذا القسم الثالث لا يجلد فوق ع ش ر ة أ س و ا ت يعني ت أ د ي ب ا فلا يحل ل أ ح د أ ن يؤدب من ابيح له ت أ د ي ب ه فوق ع ش ر ة أ س و ا ت إ ل ا في حد من حدود الله يعني إ ل ا في ع ق و ب ة جاء الشرع بها إ م ا أ ن تكون حدا على ا ص ل ا ح الفقهاء أ وهذا أن تكون تعذيرا و بحث طويل في كتاب الحدود و م ع ر ف ة الحدود و ا ل ت ع ذ ي ر ا ت الفقه لكن ضبطت لك هذا على نحو ما ذكرت لك من التبسيط ليجتمع لك شمل ما أ ر ا د به الفقهاء اصطلاحهم الحدود وما جاء في النصوص ب ك ل م ة الحدود إذا تقررت هذه القاعدة وهذا القاعدة تقررت ت ح ق ي ق في فهم هذه ا ل ك ل م ة التي أ ش ك ل ت على كثير من العلماء ولعدم فهمها ذهبوا إ ل ى مذاهب شتى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نقول هنا وحد حدودا فلا تعتدوها هنا الحدود على ما ذكرنا هي ما اذن به الواجبات والمستحبات وما أ ش ب ه ذلك لهذا قال حد حدودا فلا تعتدوها يعني لا تعتدي ما أ ذ ن لك فكن في د ا ئ ر ة الواجب والمستحب والمباح ولا تنتقل منه إ ل ى غيره ف ا ل أ و ل فرض فرائض فلا تضيعوها يعني امتثل الفرائض عد الواجبات والثاني كن في د ا ئ ر ة المستحب والمباح ولا تتعده إ ل ى غيره ثم قال وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها وهذا من العط المغايب ل أ ن التحريم غير تعدي الحدوث كما ذكرنا لك من بيان فهم نصوص الكتاب و ا ل س ن ة في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل م ه م ة فما حرم الله جل وعلا نهانا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ننتهكه والتعبير بالانتهاك أ ي ض ا يفيد الاعتداء وعدم ا ل م ب ا ل ا ة ممن انتهك المحرمات قال وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حرم أ ش ي ا ء يفيد أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء المحرمه ق ل ي ل ة ولهذا تجد أ ن أ ص و ل المحرمات في ا ل أ ط ع م ة ق ل ي ل ة قل لا أ ج د فيما اوحي إ ل ي محرما على ط ا ع م يطعمه إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة أ و المحرمات بعامه قل تعالوا اتل و ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به شيئا ا ل آ ي ا ت ا ل م ع ر و ف ة في الوصايا العشر في آ خ ر س و ر ة ا ل أ ن ع ا م أ و محرمات في اللباس فهي م ح د و د ة ب ا ل ن س ب ة للرجال والنساء ب ب ة ل ل ن س أ و محرمات في ا ل أ ش ر ب ة فهي أ ي ض ا م ح د و د ة أ و محرمات في المنازل فهي م ح د و د ة أ و محرمات في المراكب فهي م ح د و د ة لهذا المحرمات أ ش ي ا ء ق ل ي ل ة ب ا ل ن س ب ة لغير المحرمات ل أ ن د ا ئ ر ة المباح ولله الحمد أ و س ع لهذا قال وحرم أ ش ي ا ء هذه ا ل أ ش ي ا ء ق ل ي ل ة فعجيب أ ن تنتهك فقال فلا تنتهكوها فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات شيء في نفسه جعله ينتهك هذا القليل ويغرى بهذا القليل ولهذا لم يحرم الشرع شيء فيه لابن آ د م منفعه في حياته ح ا ج ي ة أ و ت ح س ي ن ي ة أ و ض ر و ر ي ة بل كل المحرمات يمكنه الاستغناء عنها ولا تؤثر عليه في حياته فما حرم الله جل وعلا أ و حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم من أ ش ي ا ء ف إ ن ه لا ح ا ج ة لابن آ د م إ ل ي ه ا في إ ق ا م ة حياته أ و التلذذ بحياته فالمباحات والمستحبات يمكنه أ ن يتلذذ فيها ب أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة تغنيه عن الحرم قال وسكت عن أ ش ي ا ء ر ح م ة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن أ ش ي ا ء يعني أ ن الله سكت وهذا السكوت الذي وصف الله جل وعلا به ليس هو السكوت المقابل للكلام يقال تكلم وسكت و إ ن م ا هذا سكوت يقابل به إ ظ ه ا ر الحكم فالله جل وعلا سكت عن التحريم بمعنى لم يحرم لم يظهر لنا أ ن هذا حرام فالسكوت هنا من قبيل الحكم سكوت عن الحكم وليس سكوتا عن الكلام فغلط على هذا من قال إ ن هذه ا ل ك ل م ة يستدل بها على إ ث ب ا ت ص ف ة السكوت لله جل وعلا وهذا مما لم ي أ ت ي في نصوص السلف في الصفات وهذا الحديث و أ م ث ا ل ه لا يدل على أ ن السكوت ص ف ح ل أ ن السكوت قسم سكوت عن الكلام وهذا لا يوصف الله جل وعلا به بل يوصف الله سبحانه وتعالى ب أ ن ه متكلم و يتكلم كيف شاء إ ذ ا شاء متى شاء واما ص ف ة السكوت عن الكلام فهذه لم ت أ ت ي في الكتاب ولا في ا ل س ن ة فنقف على ما وقفنا, على ما وقفنا عليه يعني على ما أ و ق ف ن ا الشارع عليه فلا نتعدى ذلك والقسم الثاني من ا ل س ق و ط ا ل س ق و ط عن إ ظ ه ا ر الحكم أ و عن إ ظ ه ا ر الخبر و ا ش ب ه ذلك فلو فرض مثلا أن أ ن ا أ م ا م ك م ا ل آ ن و أ ت ك ل م باسترسال س ك ت عن أ ش ي ا ء و أ ن ا مسترسل في الكلام بمعنى أ ن ي لم أ ظ ه ر لكم أ ش ي ا ء أ ع ل م ه ا تتعلق ب ا ل أ ح ا د ي ث التي نشرحها وسكوتي في أ ث ن ا ء الشرح عن أ ش ي ا ء لم أ ظ ه ر ه ا لكم أ و ص ف فيه بالسكوت فتقول مثلا فلان سكت في شرحه عن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة لم يبدها ل أ ج ل أ ن المقام لا يتسع لها مع أ ن متواصل الكلام ف إ ذ ا لا يدل السكوت ي عن ي في ه ذ السكوت ا عن إ ظ ه الذي ر ا ح ك السكوت م عن ا ل هو ص ف ة والله جل وعلا له المثل ا ل أ ع ل ى سنصفه بما وصف به نفسه أ و وصفه و به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز ا ل ق ر آ ن والحديث فنصفه بالكلام ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام و إ ن م ا يجوز أ ن تقول إ ن الله جل وعلا سكت عن أ ش ي ا ء بمعنى لم يظهر لنا حكمها إ ذ ا تقرر هذا من ج ه ة البحث العقدي سنرجع إ ل ى قوله سكت عن أ ش ي ا ء بما يدل على أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء ق ل ي ل ة ر ح م ة بكم أ و ر ح م ة لكم غير نسيان السكوت بعدم اظهار بعض أ ح ك ا م القضايا ر ح م ة لا نسيان والله جل وعلا ليس بنسي كما قال سبحانه وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فالله سبحانه ليس بذي نسيان بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته و أ س م ا ئ ه سبحانه وتعالى وجل وتقدس ربنا ف إ ذ ا هناك أ ش ي ا ء لم يبين لنا حكمها فالسكوت عنها ر ح م ة غير نسيان أ م ر ن ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الا نبحث عنها فقال فلا تبحثوا عنها إ ذ ا تقرر هذا ف ا ل أ ش ي ا ء المسكوت عنها أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل ما لم ي أ ت التنصيص عليه من المسائل لكنها د ا خ ل ة في عموم نصوص الكتاب و ا ل س ن ة د ا خ ل ة في العموم د ا خ ل ة في الاطلاق و د ا خ ل ة في مفهوم ا ل م و ا ف ق ة او مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة او في المنطوب او اشباه ذلك مما هو من مقتضيات علم اصول الفقر فهذا النوع مما دلت عليه النصوص بنوع من أ ن و ا ع الدلالات ا ل م ع ر و ف ة في و ص و ل الفقه ه ذ ا لا يقال عنه إ ن ه مسكوت عنه ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة جاءت ببيان ا ل أ ح ك ا م من ادلتها م ن الكتاب و ا ل س ن ة ب أ ن و ا ع الدلالات فهذا النوع لا يصح أ ن يقال إ ن ه مسكوت عنه ولهذا العلماء أ د خ ل و ا اشياء حدثت في عمومات النصوص ففهموا منها الحكم أ و في ا ل إ ط ل ا ق أ و في المفهوم و أ ش ب ا ه ذلك و إ ذ ا اردنا ان نسرد ا ل أ م ث ل ة فهي ك ث ي ر ة يضيق المقام عنها تراجعونها في ا ل م ط و ل ة النوع الثاني أ ش ي ا ء مسكوت عنها لكن داخله ة ضمن الاقيسه يعني يمكن أ ن يقاتل م س ك و ت عنه على المنصوص عليه وقد ذهب جمهور علماء ا ل أ م ة إ ل ى القول بالقياس إ ذ ا كانت ا ل ع ل ة واضحه ة اجتمعت ف ي اجتمعت الشروط فيها الشروط ا ن ت منصوصا عليها ف إ ذ ا كان القياس صحيحا ف إ ن ا ل م س أ ل ة لا تعد م س ك و ك ا عنها ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن تكون ا ل م س أ ل ة مسكوتا عنها بمعنى أ ن ه لا يظهر إ د خ ا ل ه ا ضمن دليل فكانت في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا نوع ولم ينص على حكمها ولم تدخل ضمن دليل عام فسكت عنها فهذا يدل على أ ن ه ا على ا ل إ ب ا ح ة ل أ ن ا ل إ ي ج ا ب أ و التحريم نقل عن ا ل أ ص ل ف ا ل أ ص ل أ ل ل ا تكليف ثم جاء التكليف بنقل أ ش ي ا ء عن ا ل أ ص ل فلا بد للوجوب من دليل ولا بد للتحريم من دليل فما سكت عنه فلا نعلم له دليلا من النص من الكتاب و ا ل س ن ة ولا يدخل في العمومات وليس له قياس فهذا يدل على أ ن ه ليس بواجب ولا يجوز البحث ه ولهذا أ ن ك ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على من س أ ل ه عن الحج فقال الرجل يا رسول الله أ ف ي كل عام هذه م س أ ل ة مسكوت عنه وتوجه الخطاب للرجل ب أ ن ل ا يبحث عن هذا فسكت عن وجوب الحج هل يتكرر أ م لا يتكرر و ا ل أ ص ل أ ن ه يحصل الامتثال بفعله م ر ة و ا ح د ة فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم يعني إ ذ ا تركت البيان تسكت و عن ذلك قد ثبت في صحيح مسلم أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن أ ش د المسلمين في المسلمين جرما رجل س أ ل عن شيء فحرم ل أ ج ل م س أ ل ت ه وقد قال جل وعلا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 بعض أ ه ل العلم أ ن فيها تكلفا للاستدلال لحكم ا ل م س ا ل ة ف إ ذ ا كان الدليل لا يدخل فيها بوضوح ف إ ن ه ا تبقى على ا ل أ ص ل وسكت عن أ ش ي ا ء ر ح م ة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وهذا من ر ح م ة الله جل وعلا بعباده اسال الله الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يلهمني واياكم الرشد والسدى وان يعلمنا ما ينفعنا وان يثبت العلم في قلوبنا ويرزقنا زكاته والعمل به وتعليمه والاحسان في ذلك كله بقي عندنا ا ث ا حديثا وبقي عندنا جلستان غدا بعد العشاء ويوم الخميس عصرا نكمل إ ن شاء الله تعالى ا ل ب ق ي ة ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ب ق ي ة ق ص ي ر ة وليست بطويله و أ ح ا د ي ث اليوم وما قبله كانت ط و ي ل ة في أ ل ف ا ظ ه ا وإلى وأثابكم وأوفاة إن لقاء الله تعالى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حقا الحمد حق شاء بسم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 قال ا ذ ه ب في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسنه ر و ا ابن ماجة بأسانيد هذا الحديث حسن وغيره فيه ذكر الزهد الزهد في الدنيا والزهد فيما في أ ي د ي الناس وهو حديث أ ص ل في بيان كيف يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا وعند الناس وهو أ ي ض ا من أ ح ا د ي ث الوصايا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ا ب عن سؤال مضمونه طلب ا ل و ص ي ة قال سهل بن سعد رضي الله عنه جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إ ذ ا ع م ل ت أ ح ب ن ي الله و أ ح ب ن ي الناس وهذا وهذا السؤال يدل على علو الهمه ل أ ن م ح ب ة الله جل وعلا غ ا ي ة المطالب و م ح ب ة ا ل ن ا ي للمرء أ و ل ل ع ب معناها أ د ا ء حقوقهم والدين قائم على أ د ا ء حقوق الله واداء حقوق العباد نرجو الثاني مواصلة الاجتماع على الملف على